إذ أرسلنا إليه مثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فعززنا بثالث فقالوا إننا إليك مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشرا مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون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 وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغنى عني شفاعتهم شيئا لا تغنى عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إن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 وما أنزلنا على قومه من مِن من جنب من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد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 119. وذلك تقدير العزيز العليم 110. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم 111. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر على الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون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 قال الذين كفروا للذين آمنوا ان نطعم من لو يشاء الله اطعمه قال الذين كفروا للذين آمنوا ان نطعم من لو يشاء الله اطعمه ان انتم انتم الا في ضلال مبين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 هذه جهنم التي كنتم تعدون إصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أبهم وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون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 عملت أيدينا أنعمل فهم لها مالكون وذلناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أ فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آله تلعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من مطفة فإذا هو خصيم مبين وَضَرَبَ لَنَا مَثَلَ وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُوحِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُوحِي الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَلْمَرَّهُ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَرَفَفَإِذَا أَلْتُمْ مِنْهُ تُخِدُونَ